ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم، من إلَّا مَنْ إستَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابُ مُبِينٍ، والأرض مددناها، وألقينا فيها رواسٍ، وأنبتنا فيها من كل شيء موزٌ.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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إكوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم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 هاله من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا صادقون فأسرِب بِأَهْلِكَ بقطعٍ من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا وامضوا حيث تأمرون وقدْ ضيَنا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء إما مصبحين